أضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقمون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المطلحون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 فَيُصِيبُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْمُعْسِرِينَ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سبيل